يا فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان تقرا الرقيه على بعض الجمادات اذا حصل بها عطل وخراب كالجوال والسياره جرب اجر على جوالك يعني اشتغل الجمادات الجمادات يقرا عليها نعم